أولئي الأنصار ربما الله تعالى عليهم وصى بهم صلى الله عليه وسلم خيرا وأخبرهم أنهم سيجدون أثرة بعده وقال موعدنا الحوض فجعل صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصار موعدا هو الحوض ولذلك من فقه الإمام البخاري رحمه الله لما أوذي في آخر حياته وعذاءه الناس لم يكن يجيبهم لم يكن يصدهم لم يكن يدافع عن نفسه فإذا قيل له قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار في حال كهذه بالصبر ووعدهم صلى الله عليه وسلم الحوف وهو عليه الصلاة والسلام زار المقبرة وهذا مما يرغبنا في أن نقرأ تاريخ أولئك الأقوام زار المقبرة ثم قال وذدت لو أني رأيت إخواني قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوث قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو أن لي أحدكم خيلا غررا محجلة في خيل ده من بوه من أكان يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإن أخواني يأتون يوم القيامة غررا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوث أو يسابقهم إليه فالموعد الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار هو الحوث أن يلقوه فيه عنده أي أن يلقوه عند الحوض وكل من عاش على ملته وحي على سنته صلوات الله وسلامه عليه فإن موعده مع نبيه كما قال عليه الصلاة والسلام هو حوظه في عرصات يوم القيامة سقان الله إياكم من يده إذا عدنا للحديث عن الأنصار نجد أن الله جل وعلا أصلا قسم المؤمنين إلى ثلاث طوائف لا رابع لها قال عليه جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين فنحن جميعا لسنا من المهاجرين وقال والأنصار ونحن لسنا من الأنصار لأن المقصود بالأنصار هنا من كان ناصرا للنبي حال حياته ثم قال جل وعلا والذين اتبعوهم بإحسان إذن لم يبقى إلا هذا المسلك إلا هذا القسم إلا هذا الباب إلا هذا الطريق والذين اتبعوهم بإحسان ولا يوجدوا قسم الرابع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم فأخبر الله جل وعلا أن موعدهم الفوز العظيم أي الجنة ولم يجعل القسم الرابعا وكما قال ربنا جل وعلا عنه هؤلاء القسم الثالث قالوا الذين جاءوا من بعدهم بعد أن ذكر المهاجرين وذكر الأنصار في سورة الحجر في صورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فمن سمات من يتبع هؤلاء الأفذاث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم قلبه من الغل والحقد والبغضاء على عباد الله الصالحين خاصة من مضى منهم يقبل من محسينهم ويسكت ويعفو عنه ويأفو عن